يَتَوَنَّطِيحَتُ وَمَا أَكَلَتِ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلًا نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ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 طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه النّمّ ما علمكم الله فكُلوا ممّ أمسكنا عليكم وذّق رسم الله عليه واتقوا الله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 فر بالإيمان، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاطرين.